قصيده اغلى ثلاث كلمات الشاعر مدغم ابو شيبه اداء محمد السليس انثر على خدي من الدمع ونوح لين المدام جف ماهن وباحن ومشاعري ميشان الى صير مفضوح أكذب على نفسي وقل استراحا أهدي يا صبي ونفوري وفوح لو فوق يد والبريق والبريقي فاحا لني في قد الروح مدا ومروح اغلى ثلاث في حياتي انثر على خدي من الدمع ونوح لين المدام جف ماهن وباحن راحن وباب القلب للحزن مفتوح والنوم عن عنيد روبه دناحن واردت من ارواحن أشرت جروح اسكت وهن سكوتي وانصحتي صاحا انثر على خدي من الدم عيوانوح لنا المدام جف ماهن وباحن وليالي زمت الصمت ما ودي يا تجرد صمتهن واستباحا يا لن نصيب اللي كتب لي على اللوح علقتهن بين المحاجر وطاحا انثر على خدي من الدم عيوانو لنا المدام مجف ماهن طاحن ويوم الظل ميال على الدوح كن الحمايم في ظلوع تلاحن يا كسرة الخطر ويا قصرة الشوح ضحيتين الحرب والحرب طاحن أنثر على خدي ماهل وباحا قفا عن عيوني بروق لهم ضوح وتل العهد في شوفه نعيق لاحن زينه حياتي نصف دينه غذا روح أغلى ثلاث في حياتي وراحا أغلى ذا في حياتي وراحان